وَلَنكُورُ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ آدَمَ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَأْخُذُونَ مِنْ شُهُورِهَا قُصُورًا تَتَّخِذُونَ مِنْ شُهُورِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ